ما يأتيهن من ذكر من ربهم محدث الا استمعوه وهم يلعبون ما يأتيهن من ذكر من ربهم ما يأتيهن من ذكر من ربهم محدث الا استمعوه وهم يلعبون لا هي تنقلبهم واسروا النجوى الذين ظلموا هل هدا الا بشر مثلكم ففتاتون السحر وانتم تبصرون لا هي تنقلبهم واسروا النجوى الذين ظلموا هل هدا الا تبصرون لا هي تنقلبهم واسر النجوى الذين ظلموا هل هدا الا بشر مثلكم ففتؤتون استخره وانتم تبصرون قال ربي يعلم قول في السماء والارض وهو السميع العليم قال ربي يعلم قول في السماء والارض وهو السميع العليم 129-قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم 120-بل قالوا أضغاث أحلام ما لفتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون 121-بل قالوا أضغاث أحلام ما لفتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما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 124. وما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون 125. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون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 وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَّا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا قَالِدِينَ وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَّا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا قَالِدِينَ ثُمَّ صَدَّقْنَاهُمْ الْوَعْدَ فَأَنَجَيْنَاهُمْ ومن نشاء ثُمَّ صَدَّقْنَاهُمْ الْوَعْدَ فَأَنْجَيْنَاهُمْ وَمَن شَاءَ وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ ثُمَّ صَدَّقْنَاهُمْ الْوَعْدَ فَأَنْجَيْنَاهُمْ وَمَن شَاءَ وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون وكم فصلنا من قرية كانت ظالمة وإن بعدها قوما آخرين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 فَلَماا أَحَسُّ بَأسنَا إلَهُم مِنْهَا يَركبون فَلَماا أَحَسُّ بَأسَنَ إِذهُم مِنهَا يَْركبون ل تَركُبُوا لا تَركُبُ وَرجعوا إِ مَا أتِرِفْتُمْ فِيه وَمَسكيفُم وَمَساككُمْ ل عَلَّكُمْ لا تركضوا لا تركضوا ورجعوا الى ما ادريفتم فيه ومساكنكم ومساكنكم لعلكم تسالون لا تركضوا لا تركضوا ورجعوا الى ما ادريفتم فيه ومساكنكم ومساكنكم لعلكم تسالون قالوا يا ويلنا انا كنا ظالمين قالوا يا ويلنا انا كنا ظالمين قالوا يا ويلنا انا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم خامدين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين وما خلقنا السماء او الارض وما بينهما لاعبين وما خلقنا السماء او الارض وما بينهما لاعبين وما خلقنا السماء او الارض وما بينهما لاعبين لو أردناأَ التَّخِذَ لَاتَّخذنهُ منَِّدَُّ لاتخَذْنهُ مَِّدَُّ إِ كَُّ فَاعِلين لوْ أردناَاأَ التَّخِذَ لَاتخَذنهُ فاعلين لو اردنا ان نتخذ له ولاتخذنا من لدنا لاتخذناه من لدنا ان كنا فاعلين بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فاذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون على الباطل فيدمغه فاذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون ذَلِكَ نَقُذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ وَلَهُ مَن في السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَن عِندَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْقِرُونَ وَلَهُ مَن في السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَن عِندَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْقِرُونَ وَلَغ مَمْ في السَّمواتِ وَالْأَرض وَمننْ غذَهُ لَا يَسْتَكْبونَ عَنْ غِبَادك وَلاَا يَستَْخْسون يزَببحونَ الليلى وََّ وَلا يَفْتون يُزَببحونَ الليلى وََّهَا وَلاَا يَفْون يزَببحونَ الليلى وََّ وَلاَا الليل ولا يَفْتون أَمِ التَّخَدون آلَهَةَم مِنَ الأغْضِهمم يشون أم اتخذوا الها من الارض هم ينشرون ان اتخذوا الها من الارض هم ينشرون لو كان فيهما اله الا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون كانانَ فيِيهمَا آلِهَة إلَّ الله لفَسَدَكَ فسبخَانَ اللله رَبّ العوْشِ مَّا يَصفون لو كانَانَ فيِيهِمَا آلِهَةٌ إِ الله نفَسَدَك فسبَخانَ الله رَبّ العوشِ عَمَّا يَصفون لا يسألُ عمَّا يَففعلُ وَهُمْ يسسلون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أمت تعلمون من دونه إلها كلها تبرأها لكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الأقفهم معرضون أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم.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 سُبْحَانَهُ بَل العِبَادُ لا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ لا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ لا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى وَهُمْ مِنْ خشيته يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أيديهم وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى وَهُم مِّنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى وَهُم مِّنْ خشيته وَمَن يَقُل مِّنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِهِ فَذَٰلِكَ نَجْسٌ جَهَنَّمَ فَذَٰلِكَ نَجْسٌ جَهَنَّمَ كَذَٰلِكَ نَجْسُ الظَّالِمِينَ وَمَن يَقُل مِّنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِهِ فَذَٰلِكَ نَجْسٌ جَهَنَّمَ فَذَٰلِكَ جهنم الظَّالِمِينَ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 كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍّ مِن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِنِّي اتَّخَذْتُ الْمَخَالِدُونَ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍّ مِن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِنِّي اتَّخَذْتُ الْمَخَالِدُونَ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍّ مِن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِنِّي اتَّخَذْتُ كل فسِ إذَائقة الموت وَنبكم بالشَّّ والالفَير فنت وَإليين تُ جوول كل نفسسذَائقة الموت وَنبوكم بالالشَّّ والفَيرِ فِتنتإليين تُ جوول كل نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إن يَتَّخِذُونَكَ إِلَٰهًا أَمْ هَٰذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ أَهَٰذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ هُمْ كافرون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 قُلِ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ سَأُرِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُون وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ <تصفيق> حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون 12. لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار <تصفيق> وَيَنَا لا يَكُفُّونَ عَنْ وُجُوهِهِمُ النَّارَ وَلَا عَنْفَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ بَلْ بَغْتَةً فَتَبَهَّتُهُمْ فَلَا يَسْتَغِيثُونَ رَدَّهَا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ بَلْ تَأْتِيهِمْ فَلَا يَسْتَغِيثُونَ رَدَّهَا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَا هُمْ بِلَتَائِهِمْ بَغْتَةً فَتَبَهَّتُهُمْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا به يستهزئون وَلَقدْتُذِ أَابِررسُّ قَدلكَ فَحاقَّينَ سخِروا مِنهُ فحاقَ بَِّذينَ سَخِروا مننهُ مَا كانوا ب يَسَْهزئون مَا كانَ لِه يَسْتهزئون قُل مَن يَكْلَؤُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَنِ بَل هُمْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِم مُّعْرِضُونَ قُل مَن يَكْلَؤُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَنِ بَل هُمْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِم مُّعْرِضُونَ قُل مَن يَكْلَؤُكُمْ أَمْ لَهُمْ آلِهَةٌ تَمْنَعُهُمْ مِنْ دُونِنَا لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنْفُسِهِمْ وَلَا هُمْ مِنْ نَاصِرِينَ أَمْ لَهُمْ آلِهَةٌ تَمْنَعُهُمْ مِنْ دُونِنَا لا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 بَلْ مَتَّعْنَا أُولَٰئِكَ وَآبَاءَهُمْ حَتَّىٰ طَالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نُنْقِصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا أَفَهُمُ الْغَالِبُونَ بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طَالَ عليهم العمر أفلا يرون أما نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون قُل إِنَّمَا أُنْذِرُكُمْ بِالْوَحْيِ وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَاءَ إِلَّا مَا يُنْذَرُونَ قُل إِنَّمَا وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَاءَ إِلَّا مَا وَل إَّا السْهُمْ نَفْحَة مِنْ عَذاَابِ رَبِّكَ َقولَّ يَاولَناَالَ يَقولَّ يَولَنَا يا يا إا كُا غَالِنين وَل إا السَّتْهُمْ نَفَْة رَبِّكَ َقولَّ يَاولَناَالَ يَقولَّ يَولَنَا إِا كَُّا وَل إمَّا السَّتْهُمْ نَفْحَةُم مِنْ عَذَارِ رَبِّكَ ل يَقول يَا وَلَناَا ل يَقولا يولَناَا إا كُا غَالِنين وَنَبَرُ المَوازينَ القِسقَ يَوِ القِيامَ أل تُبْلَمُ نَفْسٌ شَيْئ وَإكَانَ مِقالَالَ حَبَّةٍ مِن خَْدَلٍ أَتَينا بِهَا أَتَينَا بِهَا وَكَفَابِنَا حاسِلين ونضع الموازين القسط ليوم القيامه فلا تظلم نفس شيئا وان كان مثقال حبه من خردل اتينا بها اتينا بها وكفانا حاسبين ونضع الموازين القسط ليوم القيامه فلا تظلم نفس شيئا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 وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ رَبِّيَاهُ أَوْذْكَرًا لِّلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَهُم مِّنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَهُم مِّنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَهُم مِّنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ أَفَأَنتُم لَهُ مُنكِرُونَ وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ أَفَأَنتُم لَهُ مُنكِرُونَ وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ أَفَأَنتُم لَهُ مُنكِرُونَ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قبل وكنا بِهِ عَالِمِينَ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْلَاحَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْلَاحَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ إِذْ قَالَ لأبيه وَقَوْمِهِ مَا هَٰذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عاكثون. إذقالَالَ لِ لأأَبِهِ وَقَوْمِهِ مَاه التَّمافِلَُّ أَْنتُم للَعَاتِثُون إِذقالَالَ لِأَبِهِ وَقَوْمِهِ مَاه التَّمافِلَُّ أَْنتُم للَعَاتِثُون قَاوا قالوا وجدنا باءانا لها عابدين قال لقد كنتم ام انتم في ضلال مبين قال لقد كنتم ام انتم واباؤكم في ضلال مبين قال لقد كنتم ام انتم واباؤكم في ضلال مبين قالوا اجئتنا بالحق ام انت من الاعدين قالوا اجئتنا بالحق ام انت من الاعدين قالوا اجئتنا بالحق ام انت من الاعدين قال رب ربكم رب السماوات والارض الذي فطرهم وانا على ذلك من الشاهدين قال رب ربكم رب السماوات والارض الذي فطرهم وانا على ذلك من الشاهدين قال رب ربكم رب الذي فطرهم وانا على ذلك من الشاهدين وتالله لاكيدا ان بعد ان تولوا مدبرين وَتَاللهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ وَتَاللهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ فَجْعَلَهُمْ جُثَثًا إِلَّا كَبِيرًا لَّهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ فَجْعَلَهُمْ جُثَثًا إِلَّا كَبِيرًا لَّهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ فجعلهم جدادا الا كبيرا لهم لعلهم اليه يرجعون قالوا مَنْ فعل هذا بالهتنا انه لمن الظالمين قالوا من فعل هذا بالهتنا انه لمن الظالمين قالوا من فعل هذا بالهتنا قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراهيم قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراهيم قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراهيم قال فاتوا به على اعيل الناس لعلهم يشهدون قالوا فاأت به على أعيل الناس لعلهم يشهدون قالوا فاأت به على أعيل الناس لعلهم يشهدون قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا اأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون قال بل فعله كبيرهم هذا فاسالوهم ان كانوا ينطقون قال هذا فاسالوهم ان كانوا ينطقون فرجعوا الى انفسهم فقالوا فقالوا انكم أنتم الظالمون فَرَجَعُوا إِلَى أَنفُسِهِمْ فَقَالُوا فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنتُمُ الظَّالِمُونَ فَرَجَعُوا إِلَى أَنفُسِهِمْ فَقَالُوا فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنتُمُ الظَّالِمُونَ ثُمَّ نُقِسَ عَلَى رُؤُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هؤلاء ثُمَّ نَقْصُ عَلَى رُؤُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَؤُلَاءِ يَنفِقُونَ ثُمَّ نَقْصُ عَلَى رُؤُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَؤُلَاءِ يَنفِقُونَ قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ من دون الله مَا لَا يَنفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ قال افَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لا يَنفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ قال افَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ أُفٍّ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ أُفٍّ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن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 قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ قُلْنَا يَا نَارُ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ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 وَجَعلناهُ أئَّةَ يَهدُونَ بأَمرنَا وَأَوْ حَينَا إلَيْهِم فعلَ الْ الخَييراتِ وَإغامَ الصَّلااتِ وَإتأَزَّكَ وَكَ لناَاعَدينين وَجَعللناهُمأَئََّةَ يَهْدُونَ بأَمرِنَا وَأَوْ حَينَا إلَيْهِمْ فعلَ الْ الخَييراتِ وَإغامَ الصَّلااتِ وَإتأَزَّكَ وَكَ لناَاعَدينين. وَجَعَلْنَاهُمْ ائِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِينًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْقَبَائِحِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا سَوْءَ فَاسِقِينَ وَلووق آتيناهُ تُخم وَإن وَونَجناهُ من القة التي كان التعمل الْ الغبائف إنهم كانوا فَوم سوء فاسطين وَلووقًا آتيناهُ تُكمم وَإن وَونجناهُ من القرية التي كان التعمل الغبائف إنهم كانان فَوم سوء فاسطين وادخلناه في رحمتنا انه من الصالحين وادخلناه في رحمتنا انه من الصالحين وادخلناه في رحمتنا انه من الصالحين ولوحا اذ نادى من قبل فاستجبنا له فاستجاب له فنجيناه واهله من الكرب العظيم وَرُوحًا إِذْنَادَى مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَرُوحًا إِذْنَادَى مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قوم سوء وَونَصررناهُ منِن القَوْم الذيين كَذبُ بآياتنَ إنهُ كانَانوا قَوْمَ سءٍ فَأَغْرَقناهُ الأجمعَعين وََصرناهُ منِن القَوْمِ الذيين كَذَّبُ بآياتنَ إنهم كانَوا قَوْمَ سءٍ فَأَغْقُناهُ الأجمعَعين. وَودودَ وَسوُلَِمَنا إذ يحكان في الخَثِ إنَ فَشد فيِيهِ غَنامُ القوم إذن فَشد فيِيه غَنُ القَوْمِ وَكُنَّا رحُكمِهمِم شاهرين وَدودَ وَسلَمَنا إذ يَحكان في الخثِ إذنَ فَشد فيِيه غَنا القوم إذن فَسد فيِيه غَنُ القَوْمِ وَكُنا رحكمِهمِم شاهرين وَودودَ وَسُلَمَان إذ يحكمان في الحَارْثِ إذ فَشَدْ فيِيهِ غَنمُ القَومْ إذن فَشَدْ فيِيه غَنمُ القَوْمِ وَكُنا لِحُكمِهِم شهدين ففَهَمناها سُلَمَانَ وَكا آتَينا حُكمَ وَعِلمام وَصَّرناَا معَدودَ الجِب ل يُسَبحنَ وَطيف وَوكَّ فائِلين فَفَهَّمْنَاهُ سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَّرْنَا لَهُ مَعْدَادَ الْجِبَالِ يُسَبِّحْنَ بِحَمْدِهِ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ و... فَفَهَّمْنَاهُ سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَّرْنَا لَهُ مَعْدَادَ الْجِبَالِ يُسَبِّحْنَ <تصفيق> عَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْسِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ عَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْسِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ عَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْسِنَكُمْ قال سليمان الريح عاصفتا تجري بأمره الى الارض فيها وكنا بكل شيء عالمين قال سليمان الريح عاصفتا تجري بأمره الى الارض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين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 و عیو ب ادنا جا وب انیم سے نیوبو انچ اوشمو وانی فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا من رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَى فَسَتَجَدَّنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضَرَّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا مِنَ الصَّالِحِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِنَ وإسماعيل وإدريس ودلكفل كل من الصالحين فادخلناهم في رحمتنا انهم من الصالحين فادخلناهم في رحمتنا انهم من الصالحين فادخلناهم في رحمتنا انهم من الصالحين وذنن إذ ذهب مغاضبا فظنن الا نقدر عليه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 فَسَتَجِبُنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ فَسَتَجِبُنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ وَزَكَرِيَّا ابْنَ آدَمَ رب, رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ وَذكرِي إذْناادَا رَبهُ رَبّلا تدغْل فَغْدا ربلا تدغْل فَد وَأَن تخَيوارفين وَذَكَريا إِذْناَادَا رَبهُ رَبّلا تدغْل فَغْدا رَبِّلا تدغْل فَد فستَجدنا لَهُ وَهَبنا هُ يَحيي وَأَصلْلَفْنا لَ زَوجَ إنهم كانوا يساالرون في الخياتِ وَيدروننا رغب وَغب وَيدروننا رغَب وَهَب وَوكانوا لنا خاشعين. فجددنا لَهُ وَهَدنا هُ يحير وَصللَفنا لَ زَوج إنهم كانوا يسارعون في الخيات وَيدونَنا رغب وَرحب وَيدروننا رغب وَهَب وَوكانوا لنا خااشعين. فتجددنا لَهُ وَهَبن لَ يَخي وَصلَحنا لَ زوجَ إنهم كانوا يساقون في الخيات وَيدروننا رغَب وَهب وَيدوننا رغَب وَهَبو وَوكانوا لنا خاشعين والتي أحصنَت قْجها فَنَفَخن فيها لوحنا وَجعلناها وَابِنها آي للعال. وَالَّذِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَبِالْهِاءٍ آيَةً لِلْعَالَمِينَ وَالَّذِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَبِالْهِاءٍ آيَةً لِلْعَالَمِينَ إِنَّ هذه أمتكم أمة واحدة. أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون إن هذه أمتكم أمة واحدة أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون إن هذه أمتكم أمة واحدة أمتكم أمة واحدة وأنا وَتَقََّوا أَمرَهُم بَيْنَهُم كلُّ إلينا راجون وَتَقََّّوا أَمرَهُم بَيْنَهُم كلُّ إلينا راجون وَتَقََّّوا أَمرَهُم بَيْنهُم كلُّ إلينا راجون فمَ عملل منِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُو مُؤمنِن فَلا كُفْرانَ لِسَعه فل كُفْرانَ لِسَيهِ وَإِنَّ لَهُ كاتِبون فَمَي عمل منِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُو مُؤْمنِن فَل كُفْرانَ لِلسَعهِ فَل كُفْرانَ لِلسَعيهِ وَإِنَّا لَ كَاتِبون فَمَي عمل منِنَ الصَّالِحاتِ وَهُو مُؤْمنِنٌ فَلا كُفْرَانَ لِلسَعيه فَل كُفْرانَ لِلسَعيهِ وَإِنَّ لَ كاتِبُون وَحَرَامٌ عَ قَريَةٍ أَهْلَكْنَه أََّهُم لا يَعْجعون وَحَرامٌ على قَِييةةٍ أَهلَنَهاأَهُ لا يجعون وَحَرام علىى قَِيية أَهلَنَهاأَهُ لا يَجعون حتىَ إذا بُحَت يأجد وَمأْجود وَهُمْ مِنُِّ كل حَدَب وَهُمْ مِ كلُّ حَدَب ينسِلون حتى إ بحَتْ يأْجُد وَمَأجُد وَهُْ م كلُّ حدَد وَهُم ي كل حدَب يسِلون حتى إذا ِحَتْ يَأجُد وَمأجد وَهُم م كلِ حدد وَهُمْ ي كلُ حدَب يسلِلون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 وَاَقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَا وَيْلَنَا قَدُ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ, حصب جهنم أَنْتُمْ لَهَا وَارِدُونَ انكم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم حسب جهنم انتم لها واردون انكم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم حسب جهنم لو كان هاؤلاء الهدم ما وردوها وكل فيها خالدون لو كان هاؤلاء الهدم ما وردوها وكل فيها خالدون لو كان هاؤلاء ما وردوها وكل فيها خالدون لَهُمْ فِيهَا سَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لا يَسْمَعُونَ لَهُمْ فِيهَا سَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ لَهُمْ فِيهَا سَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَ الْحُسْنَىٰ أولئك عنها إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَّا الْحُسْنَىٰ أُولَٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَّا الْحُسْنَىٰ أُولَٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ لَّا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا لَّا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُمْ فِيهَا مُشْتَاهُونَ قَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا وَهُمْ فِي مشْتَت أَمْفُسُهُم قَدُون لا يَسمَعونَ حسسَهاَا لا يَسمَعُون حسسَهاَا وَهُم ف مشَْهت أَمْفُسُهُم قدُون لاَا يَحْزُرُهُم الْفَزَرُ الْ الأأَكْبرَُ وَتَتَرَقَّهُممَنائِكَةُ هذا يَْمكُم هذاَا يَوْمُكُم, هذا يومكم الذيكُْ تُمْ تُعَدُون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكه هذا يومكم هذا يومكم الذي كنتم تعدون لا يحزنهم الفزع الاكبر وتتلقاهم هذا يومكم هذا يومكم الذي كنتم تعدون يوم نطوي السماء كطي استجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا, وعدا علينا إنا كنا فاعلين يوم نطوي السماءك طي استجل للكتب كما بدأنا اول خلق نريده وعدا علينا وعدا علينا انا كنا فاحلين يوم نطوي السماء كطي استجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا, وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون ولقد في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون ان في هذا نبلاغا لقوم عابرين ان في هذا نبلاغا لقوم عابرين ان في هذا نبلاغا لقوم عابرين وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ قُلْ إِنَّمَا يُؤَاخِى إِلَيَّ أَنَّ مَأْنَاهُ إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فهل أنتم مسلمون قُل إِنَّمَا يُؤْمَرُ إِلَيَّ أَن أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّينَ فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا قُلْ إِنَّمَا يُؤْمَرُ إِلَيَّ إله أَن وَإِنْ أَدْرِ لِأَقْرِيبٍ أَمْ بَعِيدٍ مَّا تُوعَدُونَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ أَدَلْتُكُمْ عَلَى سَوَاءٍ وَإِنْ أَدْرِ لِأَقْرِيبٍ أَمْ بَعِيدٍ مَّا تُوعَدُونَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ أَدَلْتُكُمْ عَلَى سَوَاءٍ وَإِنْ أَدْرِ لِأَقْرِيبٍ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ وَإِنْ أَدْرِينَ عَلَّنُوا فِتْنَةً لَّكُمْ وَمَتَاعًا إِلَىٰ إِلَٰهِكُمْ وَإِنْ أَدْرِينَ عَلَّنُوا فِتْنَةً 8. وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع الإلهين 9. قال رب احكم بالحق 10. وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون 11. قال رب احكم بالحق 12. وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون قال ربنا الرحمن المستعان على ما تصفون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم 121-إن زلزلة الساعة شيء عظيم 122-بسم الله الرحمن الرحيم 123-يا أيها الناس اتقوا ربكم 124-إن زلزلة الساعة شيء عظيم 125-يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها 141-وترى الناس سكارا وما هم, وما هم بسكارا ولكن عذاب الله شديد 142-يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارا وما هم بسكارا 121-وما هم بسكارا ولكن عذاب الله شديد 122-يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارا وما هم بسكارا, وما هم بسكارا ولكن عذاب الله شديد وَمِنَ الناسَّ مَجَادِلُ في اللَّهِ بغير علم ويتبع من يجادل في اللَّهِ بغَيْرِعِ الْم وَاتبععُ كلُ شَيطانَّريد وَمِنَ كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَن تَوَلَّاهُ فَإِنَّهُ يُضِلُّهُ فَإِنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَن فأنه يُضِلُّهُ فَإِنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَن تَوَلَّاهُ فَإِنَّهُ يُضِلُّهُ فَإِنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نطفة ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ من عَلَقَةٍ ثم من, ثُمَّ مِن مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نشَاءُ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ وَمِنكُم مَن يَتَوَفَّى وَمِنكُم مَن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لَّكَي لَّا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءُ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ 124-إهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج 125-يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم, فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثُ مِنْ نُطُفَة ثمَُّ مِنْ عَلَقَةثَُّ مِن مُضضهثُ مِن مُبغَة مُخَلَّقَةٍ وَغَيْر مُخَلقَة لبَجِّنَ للَكم وَنُقِروا فِي الأرْحامِ مَا نَش إِلَ أَجَلٍ مُسَّ ثمُ نُخرجُكُم طِفْلًاثَُّ تَبلْلغُ أَشُدَّكُمْ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 121-إهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج 122-يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم, فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثُ مِن نُقُفَةٍ ثمُ مِنْ عَلَقَةٍ ثم مِن مُضَّثُ مِ مُبغَة مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلقَة لِنُبَجِّنَ لَكم وَنُقِروا فِي الْ الأرحامِ مَا نَش إِلَ أَجَلٍ مُسَّثُ نُخرِرجكُم طِفْلًاثَُّر تَبلْلُغُ أَشُدَّكُمْ وَمِنكُم مَن يَتَوَفَّى وَمِنكُم مَن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لَكَيْلَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءُ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ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 129-وذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير 120-وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور 121-وأن الساعة لا ريب فيها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 وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ ثَانِيَ عِطْفِهِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ ثانيعطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونديقه يوم القيامه عذاب الحريق ثانيعطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونديقه يوم القيامه عذاب الحريق ذالك بما قدمت يداك وان ليس بغلام للعبيد ذلك بما قدمت يداك وان الله ليس بغلام للعبيد ذلك بما قدمت يداك وان ليس بغلام للعبيد ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير نقم أن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير نقم أن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خاسر الدنيا والاخره ذلك هو الخسران المبين ومن الناس من يعبد الله على حرف فان اصابه خير نقم ان به وان اصابته فتنه انقلب على وجهه خاسر الدنيا والاخره ذلك هو الخسران المبين يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد يدعو من 129-ذلك هو الضلال البعيد 120-يدعو لمن ضره أقرب من نفعه 121-لبئس المولى ولبئس العشير 122-يدعو لمن ضره أقرب من نفعه 133-لبئس المولى ولبئس العشير 144-يدعو لمن ضره أقرب من نفعه.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 جَّّاتِ تجرمِ تحته الأنه إِ اللهَّ يَفعل ما يريد إِ اللهَّ يُدقِل ال الذي آمن وَعملل الصالِحاتِ جَّّات جَّّاتِ تجرمِ تحته الأنه إ اللهَّ يفعل ما يريد مَن كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء فليمدد بسبب إلى السماء ثم يقطع فلينظر هل يذهب النكيد ما يغيب مَنْ كَانَ يَظُنُّ أَلَّنْ يَنْصُرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ الْيَقْطَعْ فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبُ مَا يَغِيبُ مَنْ كَانَ يَظُنُّ أَلَّنْ يَنْصُرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ لْيَقْطَعْ فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَفْعَلُ وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يُرِيدِ وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَجِّنَاتٍ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يُرِيدٍ وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَجِّنَاتٍ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يُرِيدٍ إن الذيينَ آمن والَّذينهَدُ والالصَّابِهِين وَنَّ صارَ والمَجووسَ والَّذينَ أَشَْكُ إ اللهَّهَا يَفْصلِلُ بينَهُم يَوْمَ الْ القِيامَ إِ اللهَّه على كلُلّ شيءَيئ شَهد إِ الذيينَ آمن والَّذينَهَادُ والالصَّابِين وََّ صارَ والْمَجوسَ والَّذينَ أَشرَكوا 126- إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد 127- إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابهين والنصارى والمجوس والذين أشركوا 128- إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد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 121-إن الله يفعل ما يشاء 122-ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض 123-والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب 124-وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب, وكثير حق عليه العذاب وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ أَلَمْ تَرَ أن اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الأرض وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ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 121-ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم 122-هذان خصمان اختصموا في ربهم 123-فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار 124-ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قُطِعَت لهم ثياب من نار ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يسهر بما في بطونهم والجلود يسهر بما في بطونهم والجلود يسهر بما في بطونهم والجلود وَلَهُمْ مَقَامِرُ مِنْ حَدِيدٍ وَلَهُمْ مَقَامِرُ مِنْ حَدِيدٍ وَلَهُمْ مَقَامِرُ مِنْ حَدِيدٍ كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا منها مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ كلما اراد ان يخرج منها من غم اعيدوا فيها من غم اعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق كلما اراد ان يخرج منها من غم اعيدوا فيها اعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق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 121-جنات تجري من تحتها الأنهار 122-يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير 123-إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات 124-جنات يحََّونَ فِيهَا مِنْ أساوَِ منِ زَهَبِ وَلؤلُؤ وَلِباسُم فيِيهاَا حَير وَهُد إقَّبِ منِنَ القَوِْ وَهُد إ صِاتِ الحمد وَهُد إلى القَّبِ منن القَوولِ وَهُد إ صِات الحمد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 124-ومن فِيهِ فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم 125-إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام, والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد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 وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكْعِ السُّجُودِ وَأَذِنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كل فج وَاَذِن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ وَعَلاَ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلاَ كُلِّ ضَامِرٍ وَعَلاَ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ لِيَشْهَدُوا مَا لَهُمْ 124- ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما, رزقهم على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ليشهدوا منافع لهم ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم 129-على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم, على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا مِنْهَا وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ثم ليقضوا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 21- ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا مِنَ من الأوثان وااجتنبوا قول الزور 22- ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فَاجْتَنِبْ الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبْ قَوْلَ الزور حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَكَأَنَّمَا خَرٌّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ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 فتخطفه الطير او تهوي به الريح في مكان سحيق حنفا لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكانما خر من السماء فكانما خر من السماء فتخطفه الطير 121-فتخففه أَوْ أو تهوي به الريح في مكان سحيق 122-ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب 123-ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى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 لكم فيها منافع الى اجل مسمى ثم محلها الى العتيق لكم فيها منافع الى اجل مسمى ثم محلها الى البيت العتيق ولكل امه جعلنا منسكا ليذكر اسم الله على ما رزقهم على ما رزقهم من بهيمه الانعام فالهوكم اله واحد فله اسلم وبشر المخبطين ولكل امه جعلنا منسكا ليذكر اسم الله على ما رزقهم 124- مَا ما رزقهم من بهيمة الأنعام 125- فإلهكم إله واحد 126- فله أسلموا وبشر المخبتين 127- ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على مَا رزقهم, على ما رزقهم من بهيمة الأنعام 128- فإلهكم إله واحد فَلَهُمْ أَسْلَمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْلِصِينَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِ الصَّلَاةِ, والمقيم الصلاة وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما اصابهم والمقيم الصلاه والمقيم الصلاه ومننا رزقناهم ينفقون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 فاذكروا اسم الله عليها صفا فاذا وجبت جنوبها فاذا وجبت جنوبها فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير 124-فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا, فإذا وجبت جنوبها فكنوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون 125-والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير 126-والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فاذا وجبت جنوبها فاذا وجبت جنوبها فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لينال الله لحومها ولا دماءها ولكن ولكن يناله التقوى منكم 124-كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم, الله على ما هداكم وبشر المحسنين 125-لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن, ولكن يناله التقوى منكم 126-كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ على مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرُوا الْمُحْسِنِينَ لَيَنَالَنَّ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ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 ان الله لا يحب كل خوان كفور ادن للذين يقاتلون بانهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدير ادن للذين يقاتلون بانهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدير وَذِنَ لَِّذينَ يُقااتَلونَ ب بأنهُم ظُلمُ وَإِن اللهَّه على نَصم لَ قَدير الذيينَ أُخِج مِ دَارِهِم بِغَيْرِ حَقٍّ إللااأَ يَقولوا إللاا أَ يَقولُوا رَبّونَ الله وَلَلا دَفْع اللهَِّا سَبعظَهُم بِبععضِ الَّ الدِّنَت الصَّوامع لَهُ الدِّيَارُ الصَّوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَن 141-إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفعوا الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع, لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا 142-ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز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 وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ الَّذِينَ إِمَّا كَنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُ الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوُ عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الذين امكناهم في الارض اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبه الامور الذين امكناهم في الارض اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف وَأْمُرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودَ وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وقوم لوط 234- وقوم إبراهيم وقوم لوط 245- وأصحاب مدين وكذب موسى 256- فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير 267- وأصحاب مدين وكذب موسى 278- فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير مدين وكذب موسى 124-فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير 125-فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة, وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد 126-فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة 132. وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد 143. فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة, وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد فَلَ يَيسيرُوا فيِي الأرضِ فَتَكَ لَهُم قُوبُ يعطلون بِهَا فتَكَ لهُمْ قُلوب يَعطِلونَ بِهَا أَوْ آذَانُ يَسمَعونَ بِهَا فَإِه لا تَععمل الْ الأبَصَار وَلَِ تَععملقُلوبَ وَِ تَععمل الْقُلوبُ الَّ ف السّدور ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وان يوما عند ربك كالف سنه مما تعدون افلم يسيروا في الارض فتكون لهم قلوب يعقلون بها فتكون لهم قلوب يعقلون بها او اذان يسمعون بها فانها لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب ولكن تعمل قلوب التي في الصدور ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وان يوما عند ربك كالف سنه مما تعدون أفَلَ يَيسيروا فيِي الأرضِ فَتَكَ لهُ قُلوب يعلونَ بِهَا فَتَكَُ لَهُم قُوبُ يعقللونَ بِهَا أَوْ آذَانوا يسمَعونَ بِهَا فَإِه لا تعمل الْ الأبَصَار وَِ تَعمل الْقُلوب وَ تَعمل قلوب التي ف السّدور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 وكاين من قريه امليت لها وهي ظالمه وهي ظالمه ثم اخذتها والى المصير وكاين من قريه امليت لها وهي ظالمه وهي ظالمه ثم اخذتها المصير وكأني من قرية امليت لها وهي ظالمه وهي ظالمه ثم اخذتها والي المصير قل يا ايها الناس انما انا لكم نذير مبين قل قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم فالذين آمنوا وَعَمِلُوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين اولئك اولئك اصحاب الجحيم والذين سعوا في آياتنا معاجزين اولئك أولئك أصحاب الجحيم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك, أولئك أصحاب الجحيم وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي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 وَإَِّ الظَّالِ مِينَلَ فِي شقاقِم بَعيد لَجعَمَا يُلْقِ الشَّيقالوا فِتْنَةً للَّذينَ فِي قُلوبِهِم مَ رَبُ وَالقاسيَةِ قُلوبم وَإَِّ الظَّالِ مِينَلَ فِي شقاقم بعَعيد لجعلََمَا يُلْقِ الشَّي قوا فِي قُلوبِهِم مَ رَبُ وَالقاسيَةِ قلوبهم.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 وَيُؤمِنواوبِه فَتُخْبتَ لَ قُلوبُهمم وَإَِّ اللَّه لَذِ الذيينَ آممَنوا إى صِاطٍِ مُستَقم وَلَا يَزَالُ ال الذيينَ كَفَعُ فِي مِريَةٍ مِنهُ حتىَ تَأتِييَهُم السَّاعةُ بَوْتَ حتىَ تَأتِييَهُم السَّاعةُ بَغتَةً أَوْ يَأتِيَهُم عذاابُ يَوْمِن عقيم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 مُللكُ يَوْمَ إذ لللهَّه يَحكمُ بَيَهُ فََّذينَ آمنوا وَعملِل الصَّالِحاتِ فِي جََّات النَّيممُلكُ يَوْمَئذ لللهه يَحكمُ بَيَهُ فََّذينَ آمَنوا وَعملِل الصَّالحَاتِ فِي جََّات النَّعم الْمُللك يَوْمَئِذ لللهه يَحكمُ بَيَهُم 124-فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم 125-والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك, فأولئك لهم عذاب مهين 126-والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك, فأولئك لهم عذاب مهين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 وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلَي يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلَي يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ ذَلِكَ وَمَن عاقَبَ بِمِسِْمَا عوقِبَ بِثُمَّ بُغي عَلَْهِ لَ يَصرَ النَّهُ الله ذَلِكَ وَمننْ عاقَبَ بِمِسِْمَا عوقِبَ بِهِثُمَّ بُغِييَ عَلَْهِ لَ يَصُرَّهُ اللهَّ إِ اللهَّه عَفون وَفُور. ذلِكَ وَمَن عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنصُرَنَّهُ اللَّهُ ذلِكَ الله عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنصُرَنَّهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غفور ذلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ ذلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غفور. ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ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 ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هو الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ أَلَمْ تَرَ أن اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَصَبَّهُ عَلَيْهِ نَبَاتًا فَأَخْرَجَ بِهِ مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ لهو ما في السماوات وما في الأرض وان الله له هو الغني الحميد لهو في السماوات وما في الارض وان الله له هو الغني الحميد لهو ما في السماوات وما في الأرض وان الله له هو الغني الحميد 111 تَرَ تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك فِي في البحر بأمره 112-ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم 113-ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره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 إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ 124- وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لِكُلِّ 125- لكل أمة جعلنا من سكنهم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم.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 ودع الى ربك انك لعلى هدى مستقيم وان جادلوك فقل الله اعلم بما تعملون وان جادلوك فقل الله اعلم بما تعملون وان جادلوك فقل الله اعلم بما تعملون الله يحكم بينكم يوم القيامه يَومَ الْ القِيامَةِ في مَا كُُم في تَختَْلِفون اللهَّهُ يَحكُ بينَكُمْ يََْ القياامَ يَومَ القياامَةِ في مَا كُُم فيِيه تَختْلفون اللههُ يَحكم بينكُمْ يَومَ القياامَ يَمَ القياامَةِ في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 وَيعقُدونَ مِذُون اللهِ مَا لَ يُنَزّل الْ بهِسُ القانَ مَا لَم يُونَزّل الْ بهِسُ الْ القانَ وَماَا لَسَلَهُم بِيَلْ وَما رِ الطالِمينَ منِن النَّصير وَيعقُدونَ مَا لَ يَُزّل الْ بهِسُ مَا لَم يُونَززّل الْ بهِه سُ الْ القانَ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 147- النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير 148- وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر 149- يكادون يصطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم 145-النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير 146-يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له 147-إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له 148-وإن يسلبهم الذباب يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب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 وَإلَ اللهَّ تُجرَُ الْ الأمور يَعلَُ مَا بَنَ أيديهِم وَمَا خَلْفَهُم وَإلَ اللهَّ تجَ الْ الأُمور يا أَجّهَاَّذينَ آمنَ نُركَر وَسْجُدُ وَعْبُدُ رَبَّكُمْ وَعْبُدوا رَبَّكُمْ وَفالُ الْ الخَيْرَ عَكُم يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم واعبدوا ربكم واسعوا الخير لعلكم تفلحون يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم واعبدوا ربكم واسعوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده 121-واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم 122-وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا, وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس 123-فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة هو مولاكم واعتصموا بالله هو مولاكم 145- ونعم المولى ونعم النصير 146- وجاهدوا في الله حق جهاده 147- هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج 148- ملة أبيكم إبراهيم 149- هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا, وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم 121-وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير 122-وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم